وجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته اللهم وحشرنا في زمرته وأوربنا حوضه اللهم إننا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت والتابعين الرسول فكتبنا مع الشاهدين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 حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة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 وإذ المغضوب عليهم ولا الظلين آمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَعَاهَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْـلَّاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَاعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 قالوا نعبد إلىك وإلى آبائك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أممة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألن مما كانوا يعملون الله Allahu akbar. Oh, oh.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا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 وما يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وما يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى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 قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافر عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله الله, أكبر الله لمن حميده ربنا all oh.